السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام اهلا ومرحبا بكم في قصة الصراع قصة الصراع والذي نتحدث فيه عن موسى عليه السلام وعن قومه وسيرته وتحدثنا عن تمكين موسى عليه السلام وتمكنه وانتشار دعوته بين بني اسرائيل وعوامل هذا التمكين وما التي نستفيد بها من هذا الأمر وما الصفات التي وجدت في موسى عليه السلام وفي قومه حتى يتأهل لهذه المكانة وأيضا تعلمنا من فرعون وقومه وجنوده ما الصفات التي كانت في هؤلاء حتى يكونوا محلا لغضب الله تبارك وتعالى ولإغراقهم واليوم إن شاء الله رب العالمين ننظر أيضا في هذه المنن والعطايا التي أعطاه الله لبني إسرائيل وكيف أنهم واجهوا هذه المنن وبما واجهوها وكيف كان تصرف موسى عليه السلام معهم هل يأس منهم أم أن دعوته استمرت ويزال الحديث مستمرا عن موسى وقومه ولكن في البداية نرحب أستاذنا الدكتور جمال عبدالهادي أستاذ التاريخ بجامعة أم القرى سابقا أهلا وسهلا أستاذنا الدكتور جمال الحمد بكم أستاذ أشرف أستاذنا الدكتور من الله على بني إسرائيل بمنن كثيرة وعطايا كثيرة بداية نتعرف على هذه العطايا التي من الله عليهم بها الحمد لله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 الذي علمنا قولوا لا إله إلا الله تفلح أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد أود الابتداء أن أذكر نحن ندرس تاريخ الأرض التي بارك الله فيها العالمين شعبا وقيادة في ضوء الرسالات السماوية ومنها رسالة موسى عليه السلام و نحن الآن في مرحلة التمكين وربنا سبحانه وتعالى حينما يمكن في الأرض يمكنوا بشروط الذين إن مكنناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عقبة الأمور والله سبحانه وتعالى قد أخذ الميثاق أيضا على بني آدم إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم هلستوا بربكم قالوا بل أشهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقولوا انما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المفتلون فربنا سبحانه أخذ العهود على الإنسان أن يعبده وأن لا يشرك به شيئا وأن يخضع حياته لمنهاج الله وشريعته لا. الشعب مصر والشعوب المجاورة تعرضت يعني يعني عبر تاريخها لهزات ضخمة منها بعد يعني أن مكن الله لها على عهد موسى عليه السلام بدأت الانحرافات يعني بالتدريج يعني التكاليف كما ورد في القرآن الكريم يقول رب العالمين يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فرهون لأن في عهود ماتيق وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين به ولا تشتروا بآياتي ثملا قليلا وأيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الرائعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تكلون الكتاب أفلا تعقلون يا بني إسرائيل اذكروا نعماتها التي أنعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبلوا منها الشفاعة ولا يخذوا منها عدل ولا هم ينصروا هنا يعني بعد هذا التوجيه من رب العالمين بكرهم بالفرائض نجد رغم هذا بدأ يحدث نوع من الانحراف نعم هذا الانحراف تمثل في رفض الانصياع الكامل لما نزل في التوراة من تكاليف ومن أوامر في تقصير في الصلوات في تقصير في, في الزكوات في تقصير في انحراف في السلوكيات والأخلاقيات وبدأ الخلل أيضا يتسلل إلى المعتقدات في القلوب يا موسى اجعل لنا كما لهم إله وبعدين اتخذوا العجلة في غيبة موسى عليه السلام وربنا أخذ عليهم العهد والمثاق وإذا أخذنا مساق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا أمرهم بأن لا يشركوا بالله شيئا وبر الوالدين وذي القربة واليتامة والمساكين وقولوا للناس حسنة وأقيموا الصلاة, الصلاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون تغمنوا في عهودهم وثيق بر الوالدين الإحسان اليتامة والمساكين ثم أخذ وأيضا من العهود المأخوذ عليهم لا تعب وإذا خذ مساقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم قررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من دياركم تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان وأن يأتوكم سارة فهدهم وهو محرم عليكم إخراجهم كل هل تؤمنون ببعض الكتاب كل هذه موافق عهود أخذها الله عليهم ونقضوها ولكن يعني كان السؤال أن الله من عليهم ببعض الأشياء مثل المن والسلوى والغمام والفجر الأنهار أو فجر عيون الماء تحت عصا موسى عليه السلام كيف واجهوا كل هذه النعم هل شكروا الله عليها أم كيف كان تصرفهم؟ لا يعني بالنسبة للمن والسؤال هذه نعمة عظيمة نجد قالوا يا موسى لن نصبر على طعم واحد فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تمت الأرض من بقلها وقثائها وفوما يعدس قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خيره اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله المسكنوا في وباء وبغضب من الله. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. ذلك بمعصاة وكانوا اعتدون. حصل هنا الفر الحرام. يعني ربنا سبحانه وتعالى كان ينزل عليهم المن اللي هو حاجة مسكرة أو طعمها حلو أو حاجة شبه الدقيق. يعني كانوا يصنعون منها شيئا كالخبز مثلا نعم. وهذا في أول النهار وفي آخر النهار. التنزل عليهم الطيور اللي هي طيور السمان أو الطيور كانوا يأخدونه وكانوا يلتقطون هذه الطيور بدون أي تكلفة أو عناء أو كذا وكانوا يأكلونها هم رفضوا هذا يعني هو كما هو واضح من القرآنية إنه ربنا هيئ لهم النعم الظاهرة نعم وفي نفس الوقت لكن الشيء الذي يلفت النظر الأمر لم يقف عند إنهم طلبوا طعام أقل أقل جودة و وفضلا من هذه النعم الربانية دقال تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض بدأ يكفرون ببعض آيات من كتاب الله عز وجل ويقتلون النبيين بغ... ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون يعني الشيء الذي يلفت النظر هؤلاء بنو إسرائيل الذي قال الله عنهم وأني فضلتكم على العالمين هنلاحظوا أن في نهاية المسيرة إن ربنا نعن الذين كفروا بني إسرائيل عيساني داود وعيسى من المرى ذلك بما عصه وكانوا يعتدون كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه لباسمه يعني إذن نحن حيال أناس مكن الله لهم في الأرض تمكينا عظيما بدلا من أن يشكروا المععمة سبحانه وتعالى ويخضعوا حياتهم لمنهاج الله عز وشل في الصغيرة والكبيرة وتنضبط السلوكيات والأخلاقيات وأيضا تقتبط معاملاتهم وانصياعا لأمر نجد أن فيه حصل شيء حراف وصل لحد قتل النبيين بغير الحق وكمان في نفس الوقت عدم إخضاع الله من هاج الله وشريعته فنيأجي قطية الـ الـ ال ال ال ال أيضا لا يقوله استسقى موسى لخوي فقلنا نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنات عشرة عينة قد علم كل ناس ما كل قل من رزق الله ولا تعثوا في الأرض وسليم نعم لكن ماذا يعني كيف كان موقف موسى عليه السلام مع كل هذه البنان من الله سبحانه وتعالى وكل هذا الاعتراض وكل هذا الكفر والجحود من بني إسرائيل كيف كان موقف هذا القائد الرباني مع قومه يعني هو ربنا سبحانه وتعالى يقول ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى آآ آآ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرش قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بآيات الله واتذكرهم بأيام الله إن في ذلك لا لكل صبار شهور سيدنا موسى عليه السلام ذكرهم لما وجد الحرف بدأ يتسلل إلى المعتقد وعدم الانضباط مع وامر لعز وشل وطلبهم أرن الله جهرة ومش بس كده ده يعني وطلب الشيء الأخر أرن الله جهرة اجعل لنا إليهم كما واتخذوا العجلة في غيبة موسى عليه السلام يعني الحرف خطير وبعدين الاعتداء على على يعني على هارون لما تصد لهم رغم أنه رسول مكلم مع موسى لو وكان فضل الله عليهم الفكرة بدلا من أن يشكر المنعم وهذه مثالب كانت في قوم سرعون العجيب أن الجرائم التي كان بيرتكبها الفراعين نجد أنهم يعني تسللت إلى قلوب فإذا بهم يسيرون مسيرة القوم الذين انتقم الله منهم يعني فيش اعتبار عشان كده سيدنا موسى ذكرهم لا. لان ولي الامر هنا اللي هو القائد الرباني لازم يدرك عشان تستمر مسيرة التمكين لازم يبقى في مراقبة لسلوكيات ومعتقدات الناس يحرص على ان يكون المجتمع يعني فيه تربية ودعوة وتكوين وتذكير الناس بربهم وبالفرائض الله عليهم عشان يستمر المنسوب الايماني مرتفع لكي يعني يمتصلوا لامر الله في الصغيرة والكبيرة وهنا وجد فيه انحراف ماذا فعل؟ ربنا قال له واذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات اللي سيكون يصبر سيدنا موسى عليه السلام أول حاجة رحل قال يا قوم قال موسى لقوم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون رسائكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم يذكرهم بأول نعمة وهي أن نجاهم الله من فرعون وقومه من التذبيح والتقطير أيوة مش بس كده وده بيقولهم كمان وإن جيناكم من آل فرعون يسمونكم سواء العذاب يذبحون أبناكم ويستحيون رسائكم في ذلك بلاء من ربكم عظيم ويتأذن ربكم لأن شكرتم زيدنكم ولأن كفرتم إن عذابي لا شديد يعني بذكرهم شكر النعمة دي نعم انك تستمروا على التوحيد وتستمروا مخضعين حياتكم لمنهج الاسلام وشرائع الاسلام بمقتضيات مختضيات إن شكر النعمة وبيقولهم يا جماعة ان طاعة ربنا لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين كما اخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يا عبادي لو ان اولكم واخركم وإنسكم وجنكم على أطقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء ولو أن أولكم وأخيركم وإنسكم جنكم على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يومن إلا نفسه عشان كده قال لئن شكرتم لا لأزيدنكم لا. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا ومن أنتم من في الأرض معفرنا الله لغني حميد ثم ذكرهم فالعبادة والتقوى والشكر لا تفيد الله ولا تزيد الله أو في ملك الله شيئا ولكن هي الفائدة تعود على العبد الشاكر والعبد التقي وليس ولم يقف عند هذا الحد لا. ولكنه ذكرهم ذكرهم بعاد وتموت كما ورد في الآيات القرآنية قال موسى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم خم ونوح وعاد وثموذة والذين من بعدهم جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواهم وقالوا إن كفرنا بما أرسلتم به إن كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليهم مريب قالت رسلهم أفي الله شك لبيذكرهم زي مؤمن آل فرعون بالضفط نفس الموقف الذي كان يذكر به فرعون وملأ آه. إذا بموسى عليه السلام يذكر قوما لأن الانحرافات بدأت زاوة الانحراف تزداد تدريجيا ما دي المشكلة وأنا كأني وأنا تكلم الآن دولا ناس مسلمين اللي بيكلمهم موسى دولا مش يهود دولا مسلمين أسلاموا لله رب العالمين وكأني وأنا أقرأ الآيات الآن وأذكر بها موسى يذكر قوم قومه بنعم الله عليهم أن الله عز وجل يذكر الأمة الإسلامية هذا هو النموذج أمامكم يا مسلمين كان في مسلمين قبلكم أنزل الله عليهم التوراة وأيدهم من عندي واستخلفهم في الأرض فحدث الانحراف وكانت النتيجة هذا الذي ترونه امامكم اعتبروا يعني هم انحرفوا عن دين الله تبارك وتعالى ولكن القائد الربني موسى عليه السلام لم يقف مكتوف الايدي ولكنه يعني دعاهم وامرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر بالتي هي احسن كما امره الله تعالى ولكن من ضمن اوامره ومن ضمن طلبات موسى لهم انه ذكرهم بان الله يأمرهم ان يذبحوا بقرة ايه قصة البقرة ولما طلب منهم ان يذبحوا بقرة وكان كما ورد في في واحد كان رجل من الناس الصالحين عنده ثروة كلش عنده اولاد ابناء واخيه طمعوا في ثروته وتجرى احد ابناء اخواته وقتله ويعني الناس طلبوا من موسى عليه السلام لابد من البحث عن القاتل فطبعا موسى عليه السلام ماذا يفعل؟ فتوجه إلى الله عز وجل بالسؤال الناس بيسألوني كيف نتعرف على القاتل الذي قتل هذا الرجل؟ فربنا سبحانه وتعالى أمر موسى أطلب من بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة فالناس لما قال بقرها كذا دون تفتيت ودون, صفات ودون لو طاع بنؤس لكن هي قضية الجدل والدجل و و كثرة مسائلهم إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائهم ولذلك ف, ف... لما قال لهم طبعا الناس هم من اسئله بيتفاوضوا تصوروا ايه بيقولوا ايه ايه علاقه البقره والراجل المقتول اللي احنا عايزين نعرف من قتله عشان نعاقبه طبعا طبعا سوء ادب مع الرسول اللي, اللي, اللي القائد اللي, اللي عانى وقاس او وربنا نجاهم على يديهم من الزلة والاستكانة والاستعباد الذي كانوا يعيشون فيه نعم عليهم الزعم الظاهر والباطنة فلذلك قالوا اتخذنا هزوة انت بتسخر منا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين لا, لا معنا قالوا لأ ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول ان بخرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما قالوا ربك يبين لنا ما لونه قال إنه يقول ان بقره صفراء افاق صفراء تسن قالوا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وان ان شاء الله لمتجون قال انه يقول ان بقرة لا ذلول تثير الارض وذا الحرس مسلمة مسلبه فيها قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كان جاء بالحق وقبل ذلك لم يكن قد جاء بالحق انا سوء الادب يعني العادي العجيمه ربنا بيقول ربنا يا بني اسرائيل اذكروا يا يا مسلمين خلي بالك أن لازم يا بني إسرائيل النبي المسلم يا أبناء النبي المسلم يا نعم. أحفاد النبي المسلم إسحاق وإبراهيم عليه السلام نعم. وده ذال المسلمين في كل زمان ومكان نعم. يا بني يا مسلمين اللي الفرض النصيص اسكروا نعمة الله عليكم إنه فيكم أنبياء وإجعلكم ملوك اذكروا أنجاكم من آل فرعون إذا فهم يعني كذبوا وجادلوا كثيرا وكان يعني من لم يكن عندهم أدب في الرد على موسى عليه السلام في انهم يجادلون ويطولون في الحديث حتى انهم عندما قال له ادعوا لنا قالوا ادعوا لنا ربك وكأنه رب موسى وليس ربهم نعم وكأن نعم القضية تخص موسى لا تخصهم وأسفر على كل حال الحوار عموما أستاذا نعرف عما أسفر الحوار ولكن بعد الفاصل مشاهدين الكرام نلتقي بعد الفاصل حتى نرى عما أسفر هذا الحوار بين موسى وبني إسرائيل انتظرونا بعد الفاصل أهلا بكم من جديد. عما أسفر هذا الحوار الذي دار بين موسى عليه السلام وبين بني إسرائيل، دلّنا حن عرفوا حالا مع أستاذنا دكتور وزبح وطبعا ذهبوا عرفوا إن هذه الصفات لا تتوفر إلا في شخص معين كان برا بوالديه. فذهبوا سومن وخل... ما ما, ما أيذان يبيع البقرة. فسأله بوزنها ذهبا. طلب المزيد يقول وزنك عشرة أضعاف ذهبا. طبعاً دي كلها عبارة عن أخبار يعني مش شورد في الأصل لكن ورد في كتب التفسير المهم أنه يعني اضطر بأنه إسرائيل أن يدفعوا ثمناً باهظاً علشان يأخذوا البقرة هم الذين جدلوا وأطالوا دكتور جمال وقال ل... لهم أن تذبحوا بقرة يعني أي بقرة بقرة وفقط فحر. لو ذهبوا وذبحوا كانه يعني وفروا أنفسهم إنما كان قولاً إذا دع أن يقولوا سمعنا وأطعنا هنا فئة تمر مش ربنا قال خذوا ما أتناكم بقوة وقال رفعنا فوقكم فخذوا ما اتيناكم ولما قال سمعنا وعصينا يعني دي انحراف في الفطره كانت عليهم فكما انهم تلقوا على الله. هنا بعد ما زجحت فضر ضربوه, ضربوه ببعضها كذلك يحيي لهم الموت ويركم لعلكم تعقلون فقال بعد المضروه قال قتلني فلان الفلاني يعني صحي يعني قام أحياه الله من الضوء ثم قال قتلني فلان ثم أمته الله مرة أخرى طب, طب لما كل هذه القصة تقول ما هو كان الله قادرا أن يحيي هذا الميت دون بقرة وجزء من البقرة وكذا لا هو ربنا سبحانه يعني أراد والله أعلم أن العبد يريد أن يأخذ بيده لما يصربون ذلك خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينه نعم فربنا سبحانه وتعالى يريد أن يأخذ بيد العبد زي ما حصل له يريد شيئا واقعيا ملموسا واقعيا زي ما ح... يؤمن بالاحياء أوه. بعد زي الموت. زي ما قال سيدنا إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال الا لم تؤمن خالبنا. قال بلى واكل لي اطمئن قلبي قال فخذ اربعه من الطين فاصور يعني عاوز أقول الهدف هنا انه يأخذ بيد العبد ولكن مم. رغم هذا بعدها تأتي الآية القرآنية ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك ثم قصة قلوبكم من بعد ذاك استأذنك نتحدث عن قصة قلوبهم ولكن معنا ولاء من مصر السلام عليكم عليكم السلام اذاك يا دكتور اشرف اذاك يا بكتر جمال رحمة بك يا بنتي افضل يا ولاء لو سمحت عندي استفسار بسيط افضل هل تولى سيدنا موسى حكم مصر بعد زيار حكم عمسيس الثاني أه. وكم كانت مدة الحكم وكذاكم الله خير يا زانا يا ولاء شكرا جزيلا هل تولى موسى حكم مصر بعد غرق رمسيس الثاني وكم كانت مدة هذا الحكم يعني هو تقديرا لكن هو طبعا طبعا تولى موسى عليه السلام وإخوانه مسؤولية الحكم في مصر بقول الله تعالى وأوراثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغربها وطبعا لما قلنا أن ملامح الدولة في الإسلام تجاوزا يعني ملامح في قائد يجمع بين الرسالة والإمامة ومسئولية سياسة الأمة يجمع في يدي السلطة التشريحية بمعنى تطبيق الشرائع والسلطة التنفيذية والقضائية للفصل بين الناس الموزعات وسياسة مصالح الأمة ويأتي بعد ذلك النظام الرباني الذي تلتزم به القيادة والأمة ويأتي الأمة التي تتم سائس الأمر بها فهذا النظام فعلا تغلى موسى عليه السلام ولكن كم من الوقت لا أدري على وجه التحديد لكن كل الذي نعرفه إنه حينما بعدما كانت استقرت الأمور وخرج باتجاه بيت المقدس أمضى موسى عليه السلام حوالي يعني فترة من الزمان بعدما رفض بنو إسرائيل دخول إلى بيت المقدس وتحريرها وكان ذلك في مرح في في في صحراء التهلب التي يقولها لكن تحديدا لا نستطيع أن نقرر كم من الوقت. نعود إلى حديث حضرتك عن بني إسرائيل وكيف أنه قصد قلوبهم فهي الحجارة أو أشد قسط وإن من الحجارة شف ربنا سبحانه وتعالى يعلق وإن من الحجارة لما تفجر منه الأنهار وإن منها لما شقق فيخفهم منها لأن هم شفوها بعنيهم هذه الحجارة التي تخرج منها الأنهار يعني إثنى عشرة عينا خرجت منها الماء بعدد نقبائهم وإن منها لما يهبط من خشة الله أم لا. الله بغافلن عما تعملون يا ربنا وده يعني المفضل يعني المثل ده لما نرجع لكتب التفسير تجد أنها تشير إلى شيء مهم جدا إن هذا الكون كله يعرف ربه خالقه سبحانه وتعالى وينقاد له ودريع ذلك قوله الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ولكن ربنا سبحانه وتعالى قال ومثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملها كماثل الحمار يحمل أسفارا، فالكون كله يعني والجبل الذي رأى الذي اطلع الله له أو ظهر له ف... فخر مص صائقة، يعني يعني المفروض لما قال ربي أرني كيف تحي قال ربي أرني كيف أنظر إليه كيف أنظر أرني كيف أنظر أرني كيف أنظر كيف أنظر, أنظر إليه؟ قال لن تراني ترى ركن ظل الجبل منسخر سوف تراني هو. فلما تجل ربوس سبحانه تعالى موسى صعقا ويعني إذا ليس هذا في حاسب للأخبار الواردة في هذا المجال كبيرة يعني ربنا سبحانه وتعالى لما في القرآن الكريم قال النجم والشجر واسجدوا ولا يسجد من في السماوات من فرد والشمس والقمر والنجوم في أشياء الكون كله يعرف خالقه وربه سبحانه وتعالى وإن له وينصع لكن هؤلاء قصد قلوبهم فهي كالحجارة أو شد قسوة. نعم نعود دكتور جمال إلى يعني أشكال كفرهم وخروجهم وتمردهم ولكن قبلها نتحدث عن عندما طلب موسى من ربه أن يراه كان لابد من تأهيل موسى لهذه الرؤية كيف تم تأهيله لرؤية ربه سبحانه وتعالى؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني أمر موسى يعني أعتقد بالصيام صام الثلاثين يوما وأكملها باربع بعشرة أيام. يعني ثم ذهب إلى ربي سبحانه وتعالى علشان يتلقى الواحد توراة وطبعا ربنا سبحانه وتعالى زي ما جاء سبحانه وتعالى في القرن الكريم إن أنزلنا التورات فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني يعني مش عشان الناس تضيعوا الشرائع فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا يعني ومن لم يحكم بما انزل الله فؤلاء الكافر كلمه اشتروا باياتي ثمنا قليلا نلمح هذا في قول الله سبحانه وتعالى قال إن الذين يكتمن ما أنزلنا من البينات إن الذين يكتمن ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التوب الرحيم إن الذين كفروا وماتهم كفر, كفر أولئك عليهم لعلت الله وملائك لا يجوز من الإنسان أن يكتم شيئا من كتاب الله عز وجل أو يؤمن بالبعض ويترك بالبعض فهنا ربنا سبحانه إذن المول. فلا بد أن نؤمن بالكتاب كله لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض ولكن أستأذنك معنا أحمد من بريطانيا السلام عليكم السلام عليكم أخي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحيي الشيخ وحيي دليل وأ ونحن ما الله نحيي. على برامجكم. آه. الله. آه يعني احنا كمسلمين حتى في بريطانيا الآن. يعني المشاهد حتى آه الشيخ آه جمال ما شاء الله عليه يعني. لا كبير في جالية الإسلامية في بريطانيا ما شاء الله عليكم وعلى قناة الدليل. أكمل. يعني الله. أنا بوسعي أنا ك في بشاهد. بريطانيا من أنت مصري في بريطانيا أم. ها. يعني من أي البلاد أنت؟ أحد مسلمي بريطانيا يا صحيح. أخي أنا من أنا من كردستان العراق ما شاء, شاء الله ما شاء, شاء الله آه. وتعيش وتعيش شاء الله. في بريطانيا نعم ما شاء رباني. الله بارك الله في شيخ آه. ما شاء الله على على على على, على برامجه كذلك... الله آه... كذلك أشاهد وساهده... أشاهد الشيخ في آه... قناة الناس كرامة الله أحمد ما شاء الله هل تحب تقول مدخلة سيد أحمد سيد أحمد نعم تحب نعم. تشارك معنا بمداخلة او بسؤال او حاجة والله بس يعني ما شاء الله على الشيخ شيخ جمال يعني ما شاء الله عليه على هذه البرامج يعني هو يعني يا يا يعني هو يمضينا يعني يذكرنا بالتاريخ ما شاء الله عليه يعني كلش يعني برامجه كلش الحلوة جزاك الله الخير ما الله و حياكم الله. الله وحياكم الله ودعوني ان شاء الله انا لاجئ أمين. راقي أه. حوالي عشر سنوات لاجئ في بريطانيا كنتين كنتين. طيب الدكتور جمال اصلا عاوز ي... يعلق على هذه المداخلة اولا باشكرك شكر جزيل على هذه المداخلة ويعني احنا سعداء بيها ويريد دايما تتواصل معنا ما شاء الله المسلمين،, المسلمين الان في بريطانيا كل يوم كل يوم يحول الكنيسة الى مسجد ما, ما شاء الله, الله الآن يعني عدهم عدهم قوة في في غرب يعني الغرب ها. الان يعني حتى حتى البريطانيين الان ما شاء الله يعني هم يجون للإسلام يعني ما شاء الله طبعا أستاذ, أستاذ أحمد أستاذ أحمد الدكتور جمال عاوز يكلمك. في الدكتور. الدكتور جمال عوضي كلمك يل... دكتور الدكتور جمال عوضي كلمك خذلتي يعني أصل الله أن يحفظكم في حلكم وترحالكم ويرجع لكم رسول خير وأنتم فعلا رسول خير الى هذه البلاد لأنكم تبلغون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لكن ما شاء الله أنت النهار ذكرتني بصلاح الدين الأيوبي ونجم الدين أيوب وأسد الدين شيركو بلادكم بلاد الخير أسأل الله أن يجمع شمل كردستان الممزقة مزق الله من مزقها ومزق الله من مزق العراق أسأل الله عز وجل أن يجمع شملكم وأن يوحد صفكم وأن يعيدكم إلى مهدي الخلافة ولتعلي علاء شاء للإسلام مرة أخرى بارك الله, خيرك الله في جمال. فيك شيخنا الكبير حياكم الله شكرا بارك أستاذ أحمد وفي انتظار مدخلتك دايما السلام عليكم نعود دكتور جمال إلى موسى عليه السلام عندما طلب أن يرى ربه ووعده الله لميقات بعد ثلاثين ليلة فأتمها موسى عليه السلام بأربعين ماذا بعد ذلك ما, ال ما الذي حدث في هذا المشهد الرائع الذي يعني سارع فيه موسى عليه السلام وترك يعني بني إسرائيل خلفه لأنه متعجل ومشتاق لرؤية ربه أي نعم يعني هو رجع أول أعظم نعمة زي نعمة القرآن التي نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم كانت بالنسبة لسيدنا موسى عليه السلام نعمة التوراة <تصفيق> نعم نعم رؤية, رؤية الله نعم طبعا وتجلل الله عز وجل ما ربنا وما شفش ربنا نعم. ما زي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج لما مثل في الحضرة الإلهية سئل صلى الله عليه وسلم هل شهدت ربك فقال نور أن أراه نعم. فذلك الذي حصل مع موسى عليه السلام لما قال, له قال لن تراني نعم وانظر إلى الجبل فاني استقرم سوف ترانب فلما تجلى ربه خر موسى صعق قال له سبحانك النيتون يعني إذن تاب واستغفر الله عز وجل فهو الله عز وجل يعني إيه دي كون أن ربنا تجلى على موسى وكلمه لا. كلمه مش بس هنا ده لما في في, في عوداته رحلة العودة من مدين لا. إلى مصر لا. ليحمل رسالة الإسلام قال يا موسى إنني أنا الله لا كان إله كان إلا أنا فاعبدني كان واقم أقم الصلاة لذكره أيوة نعم إن السعر عز وجل دي نعمة بقى نعمة عظيمة احنا ولأنه استشعر هذه النعمة الأولى أو هذا اللقاء الأول كان يذهب إلى ربنا في شوق. شوق نعم شوق. مصعد الجبل وترك وحنا كلنا وليس. شوق إن ربنا يتمنى علينا مم. في الجنة بنعمة مم. المشاهدة وبنعمة الاستماع إلى الله عز وجل وهو يقرأ الرحمن وعلم القرآن خلق الإنسان علمه البيان في دي نعمة عظيمة فلذلك لكن المشكلة أن الذين الحرفوا عن الإسلام مش عاوز أقول برده مش صحيح عشان الناس يتصوروا إن في علاقة بين الأمباليين أقبل ما نقولش بان إسرائيل ده ربنا قالوهم بان إسرائيل نقول ونوضح الفاتح لا أنا أريد أن, أوضح لن... أن يدرك الناس هؤلاء كانوا مسلمين أسلاموا لله رب العالمين وانحرفوا عن الإسلام نعم. وتنكروا لمبادئ الإسلام وتنكروا لفرائد الإسلام أنا عاوز أقول كل مسلم الآن زي ما قربونا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسوا أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون كل واحد يسأل نفسه فسيدنا موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم مش موجود هنا علشان يحاسبنا لكن قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أنا عاوز أقول لنا الحرافات اللي حصلت في بني إسرائيل وقعت في قطاع ضخم من أبناء المسلمين في عالمنا المعاصب دي التي يجب أن تصل إلى السادة المجاهدين وإلى السادة المستمعين ربنا قال يا بني إسرائيل إحنا ربنا قال كنتم خير أمة أخرجت للناس ستغرن. عشان الصورة تبقى أضحة دكتور جمال يعني, يعني خروج بني إسرائيل وتمردهم تحدثنا عن معظمه ولنا فيه كلام آخر مثل عبادتهم العجل مثلا سوف نتحدث عنها في حديث مفصل ولكن ماذا تقصد حضرتك بأن أمة محمد أيضا آآ آآ خرجت عن تكاليفها وتمردت عليها ما لا ليس على وجه المؤمن للأمة لا يعني في قطاع ضخم من هذه الأمة ربنا يقول لآدم يوم القيامة يا آدم ابعت لي بعض النار فيخرج لهم من كل 1999 وما آمن معه إلا قليل وإن تطع أكثر من من, أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله أنا عاوز أقول فيه الحراف م. الحراف ظهر واضحا في مواجهة التحديات وإدارة الصراع والأساس أشرف نعم في قصة الصراع الذي تعيشه أمتنا تعيش مسائل مصيرية يتنحية يعني استبدال آآ آآ وفعلا ما أوجه هذا الانحراف الذي تحياه الأمة الآن حتى يعني نرشد الأمة إلى ما انحرفوا عنه وكيف نقوم وما يعني من المنطب به التقويم وكذا يعني ربنا سبحانه وتعالى هو أنزل الكتاب أشكال ب... أشكال الانحراف أولا الانحراف عن م... الشرائع النفوذ الشرائد تحكم حياة الأمة ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أحواءهم من أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله ثم يقول سبحانه وتعالى فحكم الجاهلية يبغون فأين الشرائع والحدود في حياة الأمة ربنا بيقول في كتاب الكريم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وأن كانوا أين الآن تربية الأمة على مفهوم الإسلام الشامل في غالى بقاع الأرض؟ هل الدين يشكل مادة أساسية في المدارس؟ ولا اللغة العربية؟ ولا حتى التاريخ الإسلامي؟ إذن في ضعف في الصواب يعني. دي مسؤولية من ما؟ كلكم راعي وكل المسؤول عن رعيته أيضاً في حاجة اسمها حلال وحرام. تعالوا أتمنوا ما حرم ربكم عليكم. يسألونك ماذا أحل لهم اللي بيحل مين رب العالمين واللي يحرم رب العالمين لما يقول الخمر حرام والربا حرام اتقوا الله واذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ولا تقربوا الزنا أنه كان فحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولما الرسول عليه الصلاة يقول من آذى لي ذميا فقد برئت منه ذمة الله دكتور يعني يعني هذا الأمر هذه الانحرافات زي ما هيك بتقول إنها في بعض أمة محمد صلى الله عليه وسلم طيب وهل هذا هناك شيء وشيء لكن فيها استاذ أشرف في شيء واضح يشترك فيه الجميع هو عدم القعود على مواجهة الصراع في عدوان واقع على الأمة في كل بقاع الأرض الأمة تضرب بالنعاش ووزي ما قال رب رسول الإسلام وهو ما ينطق عن الحوار يوشك أنت داع عليكم الأمم كما تداع الأكلة إلى قصعتها أو من قلة النحم يومئذ يا رسول الله قل بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيد لا يقذفن الله المهانة من قلوب عدوكم قلوب... لا يقذفنا الله الوهم في قل لا يقذفنا الله الله المهابة من قلوب عدوكم ولا يقذفن الوهم في قلوب قل ما الوهم حب الدنيا وكره الموت هذا يبدو واضحا في مواجهة العذانات الواقعة الدماء التي ترقص رح مساء على أرض العراق وعلى أرض فلسطين ال الأرض المقدسة بيت المقدس من فلسطين من النهر إلى البحر دقديلة العالم الإسلامي المحورية الأولى هذه حينما تكون حرة كما كانت طيلة عهد الإسلام طيلة عهد الخلفاء الرشيدين بعد عمر وطيلة عهد بني أمية وبني العباس إن الفترة لغت في أيدي الصليبين وعلى عهد العثمانيين الآن هي في قبة تأين من وطأة الاحتلال الصهيوني أين موقف الأمة؟ هم. قل لي بربك أين ووقف قطاع من هذه الأمة موقف كموقف محمد صحبة. صلى الله عليه المفروض إذن في, في الـ الـ الـ الـ الآن فيه إذن فيها تقصير كثير في قطاعات من الأمة وأبرز هذه التقصيرات التي اشترك فيها قطاع كبير من الأمة مش قطاع غالب القطاعات نعم عدم مناصرة وكذلك الدماء اللي... التي تراق أيضا نعم. في بلاد الأرض كلها هل نعم. الأمة عاجزة أنه تحسم هذه القضايا على أرض الصومال والجزيرة. حضرتك نأخذ بس اتصال ونستكمل حديثنا معنا الاستاذ كامل من نصر السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته زكي أستاذ. ربنا يخليك أهلاً ربنا يخليك وربا أهلاً بضيف حضرتك. ربنا يخليك أهلاً وسهلا والله أنا عايز بس حاجة بسيطة خالص اللي إحنا هو الرجاء يعني إن إحنا شايفين في خلاف بين ناس. بتقول لنا ان احنا البنوك حرام وناس بتقول البنوك حلال <تصفيق> ناس بتقول النقاب معلش انا خرج حضرتك من موضوع البرنامج بس اتخبر انا اتخبر. بس انا احتاجنك بس واط التلفزيون شوية وتابعنا من خلال التليفون ونسمع سؤال حضرتك ربنا <تصفيق> يخليك وناس بتقول النقاب فرض ناس بتقول النقاب مش فرض يا ريت علماء المسلمين يجتمعوا على راي حلال او حرام ونشوف الناس المجتمع ويطلّعوا قرار ويطلّعوا فتوى عشان نعرف فهم. نعرف احنا بنعمل ايه الناس تقول البلوك حلال ناس تقول البلوك حرام ودول, كامل... علماء. ودول علماء ودول علماء يتبع نعم نعم أستاذ كامل جزاك الله خيرا فكرتك وصلت شكر الله لك والدكتور سيجاوبك حالا ان شاء الله أستاذ كامل السنة نجاوب عليه بعد الفاصل هو هو لا يتحدث عن سؤال فتوى المُحلال ولا حرام ولا النقاب هو فرض ولا ولا فريضة ولا فضيلة ولكن له مغزى آخر نتناوله بعد الفاصل في الكرام الكلام نلتقي بعد الفاصل نجيب عن هذا السؤال وعن أشياء أخرى كثيرة نلتقي بعد الفاصل. <تصفيق> أهلا بكم بعد الفاصل. استفدنا الدكتور جمال كان معنا اتصال قبل الفاصل ساد كامل كان بيقول إن علماء الأمة مختلفين، منهم من يقول البنوك حرام، ومنهم من يقول حلال، منهم من يقول النقاب فريضة، ومنهم من يقول فضيلة. هو عاوز يقول يعني كيف نجتمع على كلمة واحدة؟ يعني أنا أعتقد إن العلماء لا مختلفين, مختلفين، معروف إن النقاب يا يفضيلة. يا ما هو؟ والحجاب فريضة، يعني أنا أعتقد يجب نحن في تحديات الوقت. يعني في ناس لا يريدون أن يخرجوا من هذا المأسق ويريدون أن الأمة أن تعيش فيه لكي يصرفونها عن القضايا الحرجة والملحة مستقبل الأمة في خطر أوطانها في خطر قدسها في خطر سرواتها منتهبة أمة مستفزلة يقسمونها يعني أعوذي لكن القضايا محسومة ربنا كن قال يا الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين هل ابتدع فحلال فاذن بحرب من الله ورسوله طب استناك كمل كلامنا عن موضوع البنوك والنقابه ولكن معنا استاذ عبد من مصر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا يا استاذ عبد الباسط ربنا يخليك يا فندم ازيك دكتور جمال يا مرحبا بك يا استاذ ازيك يا الحمد لله رب العالمين سعادتك يا دكتور جمال عايزين نعرف من اين نبدا يعني يعني نحن الآن نسمع ونقرأ مؤخرا بأن هناك بعض الناس يضعون نفايات المستشفيات أستاذ, أستاذ, و... أستاذ عبد الباصل تستاذينك وط التلفزيون شوية ماشي يا فن يا دكتور أشرف بعض الناس الآن يضعون نفايات المستشفيات وبدمائها والقطن والشاش وغيره في لعب الأطفال يصدر أشرف عايزين اصلاح النفس اصلاح النفس اولا لان هناك صراع يعني عايزين الصراع اللي موجود في النفس ده البشرية نبدأ به اولا نعم ولا ايه رأيه الدكتور ح... جمال في هذا حضرتك هتسمع تعليق الدكتور جمال الامر ال... الثاني يا دكتور اشرف عايز بس سؤال الدكتور جمال بعد ذلك خارج الموضوع شوية اتفضل أ... أ... الاحداث حضرتك حسام عبد الباسط يعني صديق البرنامج ومش هنرد لك طلب أبدا اتفضل خليك ربنا يعزك يا رب الله يكرم عايزين نعرف من دكتور جمال 1931 و1831 الأحداث اللي حصلت فيهم <تصفيق> ايه 1931 اللي حصلت فيهم استاذ عبد الباسط حضرتك بتشتغل ايه مدرس ما شاء الله بتدرس ايه لو عربي. ما شاء الله القوة للبلاد. وشوف ما شاء الله حضرتك يعني عندك ثقافة موسوعية مش بس في اللغة العربية ولكن عندك ثقافة طيبة في التاريخ. ربنا يجزيك. شكر الله بقيت لك والدكتور دكتور حيجاوبك إن شاء الله. ربنا يبارك فيك وبارك في البرنامج يا دكتور أشرف. ربنا يخليك. إحنا سعداء جدا جدا بناء وصراحته وبن بنسمه بس سياريت برضو طالبنا ترى طول حضرتك قبل كده إنه يقدم معذب حضرتك عشان بناء بدري. <تصفيق> <تصفيق> الله المستعان. الله المستعان. ما <تصفي> شاء الله. شكر نحن ندخل على كلام وسؤال صلى الله الباسط ولكن كان هناك ما زال لك حديث في مسألة البنوك والنقاب وأن لا. المفروض أن هموم الأمة أكبر من الخلاف في هذه الأمور الفرعية وما خلاف يا أستاذ أشرف ده فيه رأي إجماع على أن الربا البنوك حرام لا. إلا فيه رأي يقال به ودا قال به اللي هو شيخ شيخ بهذا لكن طيب على الجانب الأخر إذا حس كل واحد بقى الأمر واضح وضوح الشمس في ربيعات النهار فمش عاوزين الناس يشغلون عن القضايا موضوع واضح مش عاوزين يجرون بقى اللي قضايا أصلاً يتصوروا ويصور الناس إن فيها خلل الحجاب حجاب فريضة شرعية وضروح حياتية بمواصفات الشرعية طب أستاذينك حن برضو هنكمل الكلام في الحجاب ولكن معانا مدام عبير من نصر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندي مدخلة لسؤال أهلا وسهلا مدام عبير أهلا بحضرتك عندي مدخلة لسؤال اتفضلي فن هو في, في الآيات الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أخذنا من لا تفسكون بمعاكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقرأكم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارين تظاهرون عليهم بالإسم والعدوان تظاهرون عليهم بالإسم والعدوان وإي أتوكم أسارة فادوهم وهو محرم عليكم إخراجون أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض إلى آخر الآيات في الآيات ديات بتعرض للتحركات التي كانت قائمة بين الأوس والخزرق مع اليهود مع بعض مع بعض اليهود يعني من أنس بني قيمان وبني النضر وبني خريزه قد كان يقاتل اليهود بعضهم البعض بسبب الدخول في هذه الأحلاف فعبر القرآن عن ذلك بقتله أنفسهم وهو حرام عليهم بنص مساك الله معهم. وإذا انتهت الحرب دفعوا الفرية لأبناء العمومة والأقارب من بان يهود ألا يرى أستاذنا الفاضل الدكتور جمال أن ما كان يفعله اليهود صادقا نفعله نحن كمسلمين حاليا فنحن نتبرع بالأموال لأهل فلسطين ولكننا في الوقت نفس نحاصرهم ونظاهر عليهم ونعاون عدوهم ولا نقيم فيهم شرع الله وهو الدفاع عنهم ومعهم وجزاكم الله عبير أستاذنك أنت كمان دراستك إيه أنا لفنس, لفنس لغة عربية ما شاء الله. ما شاء الله. طبعا ما, ما شاء الله زي سيد عبد الباسد بدو واضح إن أهل اللغة العربية عندهم ثقافة موسوعية ومحبين للتاريخ. ما شاء الله ما شاء الله. ملكنا خيرا. شكرا الله. لك وإحنا سعداء بمداخلاتك وبإنك صديقة دائمة للبرنامج وبنسعد باتصالاتك وإضافاتك. مجزاك من خيرنا. شكرا الله خير. لك. أنا أتثقك نقول تعليق حضرتك على سؤال ملام السؤال مم. نفسه طويل فعشان مم. بس ما ننساهش. بعدين نرجع لنكمل. نعم يعني هو الكلام الإس الإسقاط صحيح. نعم يعني نحن الآن في موقفنا هذا يعبر كما قالت فعلا إنه هو نفس الموقف. زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى وأنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وأن يتوكم صار تفدوهم ومحرم عليكم فتؤمنون ببعض الكتاب وتكررون ببعض فما جزاء من أن ذلك منكم إلا خزيون في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغفرنا عما تعملون إذا نخد فض... هذا هو موقف الأمر واضح وروح الشمس في رابعة النهار الأمر واضح يا أستاذ أشرف وكل واحد بقى يختار لنفسه هو عايز يروح فين نحن في قصة الصراع هذه نحن في بؤرة الصراع العدو يعني يوجه سهامه المشكلة أنه لا يراد أن يخل بين الأمة وعدوها هي نعم. المشكلة لو يخل بين الأمة نطلب من قادة هذه الأمة وزعماءها وعلماءها يعني ما زلنا نطلب من قادة الأمة أن يخلوا بين بيننا وبين عدونا وبين عدونا ولكن و... و... نستقبل بالاتصال ونرجع تاني لهذا الكلام معنا أستاذ عبد العالم من مصر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازايك يا دكتور عشرة ربنا يخليك اهلا بيك. ازايك يا دكتور جمال يا منور الشاشة نبارك فعمل يا خبادة الأستاذ والله احنا سعداء بكم جدا جدا لا جدا كرامكم الله وسعداء بالبرنامج وسعداء بالناس اللي بيقدموا البرنامج المسؤولين والمعدين واللي وقفين خلف الكاميرا كلهم ربنا يخليك ليه سؤال, سؤال يا دكتور جمال انا مدخلة بسيطة كده لخاصة محت من سلافون السابق بانا جدال بني اسرائيل في البقرة هو لحكمة بلغة من الله سبحانه وتعالى لأن هذه البقرة كانت لابن يتيم وكان يعيشه هو أم فقط وتركوا هذه البقرة طرعى في الجبال عندما استقر الرأي على هذه البقرة فكانت فاتحة خير لهم للابن وللأم حيث أنهم لم يفرطوا في هذه البقرة بسهولة وكانت سببا في غناهم مع, تفاو... مع تفاوضهم مع بني إسرائيل حيث أن الله سبحانه وتعالى سخر لهم ملكا للتفاوض مع بني إسرائيل بالأصول إلى أعلى سعر لها سيدي العزيز هل هذه المعلومة صحيحة؟ وختاما من أرض منكم الدعاء لي وللمسلمين بالصحة والعافية وحسن العبادة وضعف الله سبحانه وتعالى وشكرا لكم ولجميع العاملين في قناة دليل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا الله لك وسلام العال وبارك الله فيك إن شاء الله دكتور جمال يجيب حضرتك حالا دكتور جمال نرجع بقى لسؤال احنا تقريبا انتهينا من سؤال من التعليق على سؤال مدم عبير ومن التعليق على سؤال الخلاف بين البنوك والنقابة وكذا حكي ووضحت النقطة دي يبقى سؤال السردار دباسد بيقول من أين نبدأ ذكّت المسألة وصلت لإن النفايات نفايات المستشفيات بما فيها من قطان ودماء وكذا توضع في لعب الأطفال. فبيتحدث عن أن البلاد بود أن تكون من إصلاح النفس. ولو سؤال ثاني في تاريخين تاريخ 1931 و 1831 إيه الأحداث المهمة اللي حصلت فيه؟ يعني كما تفضلت هي القضية إيه عدم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعبة ضرها كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإن هو ضعف عقيلة الإيمان بالله واليوم الآخر. في قلوب الناس أدى إنه يظلم ويقتل ويرتكب كل هذه الجرائم فالناس ده نتيجة قلة التربية ما في تربية في المدارس ولا فيه في تربية في الجامعات جامعات ولا تربية في انحراف في في في المقررات الدراسية بحيث المفروض النتيجة إنه كل واحد بيحاول إنه هو يصل إلى الكسب مع ضعف يعني عاوز أقول مش د مش ده مش مبرر إنه ظروف الاقتصادية الطاحنة التي تعيشها المجتمعات كل هذا يعني مع جلة الدين وجلة مراعاة الله عز وجل والخوف من من الجليل كل ده خلى هذا يحدث لا. طيب كيف السبيل يحتاجوا لدول العلماء لهم دور المدرس له دور الأم لها دور لا. أن يربوا أولادهم النفوذ يعرفوا بربه بـ بـ ويقول لهم ان المسلم من سلم الناس من لسانه ويده ولا ضرر ولا درار والفروض يعلمه يبقى فيه برنامج يعلمه كيف يقرأ كتاب الله يعني برنامج تربوي متكامل المفروض يطبق في المدارس من الذي يشرف على هذا البرنامج التربوي هو, هو طبعا المفروض المدرسون لان المقررات الدراسية خلوا من هذا لان مادة الدين ليست مادة رسوب ونجاح الدين عز حاجة على الإنسان يوماً. يسأل عنه يوم الخير يسأل عنه ما ينزل في القبر مش مادة نجاح ولا رسوب وحتى المقررات اللي فيها ما تقولوش إن الزنا حرام ولا تقولوش إن القتل حرام ولا, ولا إذا فلابد من الاهتمام بالتربيه الدينية أو الإسلامية في مناهج التعليم ماذا أيضا؟ لا يعني فوزو الناس لما يجي نقول لهم يا أخوان يعملوا إيه عنده لازم يتعلم كيف يقرأ القرآن مجودا مرتلا كيف يتعرف على الحلال والحرم في كتاب الله يكون له رسالة في العقائد يكون رسالة في الفقه يكون له رسالة كيف فقه العبادات فقه المعاملات لا. في فقه السلوكيات والأخلاقات يتعلم الصدق والأمانة وإن مسألة رب إذا كنت مش متصور أن رب أنت ترى الله عز وجل يراك يعني عاوز تربية برنامج متكامل دي مش بس دي لأن دي أبسط حاجة مش طبعا هي جريمة عملية طب فما بقى بالنفايات اللي بتدفن في سواحل بلادي المسلمين ما بقى ما قاله حامد ربيع ان الكيان الصهيوني بيستخدم قنابل جرسومية في وقت السلم وفي وقت الحرب جرسومية يعني كثير من الاوبئة والامراض في العالم العربي والاسلامي ومراها هذا قنابل جرسومية ده غير النفايات النووية واليورانيوم والمخصب والمنظر احنا بتكلم على اللعب الاطفال طب وضرب المسلمين في العراق بالأسلحة الدمار الشامل وأفغانستان المرشة هذه جرائم ضد الإنسانية وضد يعني مش بس ومواجهة وجهة خاصة العالم الإسلامي ولكن أنا أقول ربنا سبحانه وتعالى لن يترك الظلمة يرتكبونه فإن ربك لب المرصاد ولا ما. تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إذكروا خير الدكتور جمال المعنى تضح. ولكن صلى الله صدقال كان بيذكر تاريخين يبدو أن فيهم أحداث تاريخية مهمة 1931 و1831 الحقيقة أن طبعا أطلب منه المرة القادمة إن شاء الله يعني أتينا أن أذكر فيما تصل ب1931 نعتقد 29 استمرت بدأت ثورة البراق على أرض فلسطين وتتابعت الانتفاضة على أرض فلسطين لغاية 36 و37 و38 يعني أريد أقول هذه هي الأحداث وقدم فيها الفلسطينيون شهداء وَأَسْرَ وَقَتْلَ وَيَعْنِ فَذَا لكن 1838 واحد وثلاثين واحد وثلاثين أنا لا أذكر منكم إن شاء الله يذكرنا في المرة الخادمة بإيه الأحداث إن شاء الله, إن شاء الله. سؤال أستاذ عبد العال كان بيتكلم عن موضوع البقرة وأن هذا الجدال كان له حكمة أخرى يعني من ناحية هم يعني شقوا فشق الله عليهم ومن ناحية أخرى أن البقرة التي توفرت فيها كل هذه الصفات كانت بقرة لغلام يتيم الى اخر القصة التي نقرا يسأل عن مدى صحة نعم هذه نعم انا قراتها هو خبر ورد يعني في كتب التفسير لكن ليس ب... ب... ليس بسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله يعني الله. على قدر ما قلته لما حصيتش كل شيء يعني نعم. قرات انه الخبر اللي قاله هو دوارد وارد واخد بالك واعتقد انه هو يعني حكمه ربانيه لانه فعلا التفصيل يثبت انه اضطر بني اسرائيل يدفعوا مبالغ طائله كانت باب خير لهذا الإنسان الذي في رواية أنه كان ببر يعني بار بولده فاردا عن رضاعة يكرمه والخبر الثاني اللي قاله الأستاذ عبد الله ده وارد أيضا في وقيل في إن, إن هو كان يعني أمه قالت له يعني لا تبيع هذه البقرة إلا يعني إذا أذنت لك فكان يروح لبني إسرائيل يقولوله مثلا بألف دينار يقول لهم لا لن أبيع إلا بعد أن أتأذن لي أمي فيذهب إلى أمي فتقول له بيع فيذهب إليهم فيظنون أن الأم رفضت فيقولون بألفين مثلا فيقول لا لن أبيع حتى أستأذن أمي وهكذا ظل بينهم وبين أمه حتى وصل الثمن إلى ملئ جلدها ذهبا الشاهد هنا برضو إحنا نأخذ وإن كان يعني هذه الرواية صحيحة أو غير صحيحة ولكن فيها درس مهم جدا حتى يمكن نحن بنحتفل هذه الأيام بعيد الأم يعني يعني ألا ألا نوجه كلمة ل لأبنائنا وبناتنا كيف يبرون أمة وبشكل عام كيف يبرون أباهم وإزاي إن بر الأم وبر الولدين أتى إلى هذا الغلام بكل هذه الأموال الطائلة يعني له فائدة في الدنيا والآخرة نعم يعني أود أن أذكر أولا بالنسبة للأعياد الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا لنا عيدان عيد الفطر وعيد الأضحى عيد سات والسلام وتعميم كلمة الأعياد الأم طبعا وقذ ربك إلا تعبده إلا إياه وبالوالدين إحسانة نعم. وجعل عقوق الوالدين من الكبائر وقال لزمها فإن الجنة عند قدميها وبرها الواحد بره حتى بعد موتها نعم. هل من شيء و... بر... ولا يجب أن أن لأن... يعني جعل... نخز البر الأم لأ... والولدين في لكن إطلاق و... عيد الأم وعيد الحب وعيد الكلام الفارغ اللي بيقال ده عبر أجهزة الإعلام شيء مزعج فلذلك يجب نقول مناسبة بتكريم الأم أنا, أنا فقط أردت أن أخذ من, من هذا الموقف يعني كيف نبر الأم والأب وكذا يعني, يعني نحن نهمس في أذان الأبناء والبنات كيف يكون بالروم لغيرهم؟ ما ربي سبحانه وقده ربك أن تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهم أفن ولا تنهرهما وقل لهم قولاً كريماً وخفض لهم جناح ذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رب يان صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإن كان للغوابين غفورا قب أم توفيت وأبو توفي زي الأم توفيت وابي توفى رحمهم عليهم الله ورحمة رحمة الله, الله. وأموات المسلمين جميعا أمين رب العالمين الرسول سئل هل من شيء أبرهما به بعد موتهما قال نعم, سريعا نعم. قال الصلاة عليهما والاستغفار لهما وصلة أرحمهما وإنفاز عهودهما وإكرام صديقهما يعني ممكن الواحد حتى بعد الوفاء يحسن إلى إكرم أصدقائهم ويواصل رحمه ويعفو لهم استغفر لهم هذا من بر, بر بر الوالد شكرا الله لك بزي دكتور بزي جمال وبارك الله فيكم في نهاية هذه الحلقة نشكركم شكرا جزيلا على هذه الأوقات وعلى هذا العطاء شكرا الثر شكرا الغب شكرا ونشكركم أيضا مشاهدين الكرام وإن شاء الله في الحلقة المقبلة لنا حديث عن كيف اتخذ بنو إسرائيل عجلا جسدا له خوار وعبدوه في غيبة موسى عليه السلام عندما كان يلقى ربه ويأخذ الالواح عن ربه وينزل عليه الوحي من ربه استغلوا هذه الفرصة وعبدوا هذا العجل من الذي صنع العجل ومما صنعه وما السر في هذا الخوار من أين كان يأتي كل هذه التساؤلات نطرحها ومعها أشياء أخرى كثيرة في الحلقة المقبلة إن شاء الله من قصة الصراع فإلى هذا الحين لكم مني أطيب المنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>